بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وَمَنْ تُقِنُّونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَبَّاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ فَلَيْنِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاف وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما.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 اللهم هذا؟ الله يعلم ما تحمل كل هذه وما تغيض الأرحام وما الحياه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء سَوْءَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم لكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الضعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وجادلوا في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباص كفهي إلى الماء إلى وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصار والسماوات والأرض كن الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أَمْ جعلوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فتشابه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأم مَزَّبَدٌ فَيَذْهَبُ جَفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْسَعُ النَّاسُ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم أولئك فَمَن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتدكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي ولو يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدر رده وجه ربهم وقاموا الصلاة وأفقو مما رزقناهم وأفقو الحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح آبائهم وأزواجهم وجرياتهم والبلائكة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 فرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في لولا أنزل عليه آيَةٌ من رَّبِّهِ قل إِنَّ الله يضل من يشاء وإن القلوب الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتدلوا عليهم لتدل عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إِلَّا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متابا وَلَوْ أن أو تبه الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا وَيْشَاءُ اللَّهُ لهدى الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد وبَلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كل نفس بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كل سم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول بل زين للذين كفروا وصدوا عن السبيل ومن يطلل الله فما له من هادا لهم عذاب الدنيا والعذاب الآخرة أشفق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائمون وعقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنت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 أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذلية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده هم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفين كَفَى انَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ